بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج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 قرية أهلكناها فجاء بها بؤسنا بياتا فجاء بها بؤسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بؤسنا الا اذ جاءهم سناه إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألا الذين أرسل إليهم ولنسألا المرسلين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 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراقك المستقيم ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من سوآتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وَأَطْفَاقَا يَخْتَفَانِ عَلَى الْغَمَامِ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا, أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهفطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا واتكم وريشا ولباس استقوا ذلك خير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 أن تينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سؤاتهم. إنه يراكم هو وقبيله، هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن جعلنا الشياطين أومياء للذين لا يؤمنون.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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا مضعفا من النار قال لكل مضعف ولكن لا تعلمون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 الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يجد الجمل في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين لهم من جهنم ماء هاذ و من فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها قالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجريم تحتهم الأنعام وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهلوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم. فأذن مؤذن بينهم. اللعنة الله على الغانمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبرونها وجوههم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيمهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أَذَلُّ أُولَآئِلَ الَّذِينَ أَقَزَمْتُمْ لَا يَنَالُهُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا وعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لنساؤهم كما نسولق أئمهم هذا كما نسولق أئمهم هذا وما كانوا بآياتنا ينحدرون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمنه دوم ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق اذ جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفيعا فهل لنا من شفيعا فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فيقان سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلون في أسماء سميتهمها سميتهم وأنتم وأبائكم ما نزل الله بها من سلطان غيرين فأن زيناه والذين معه برحمه منا وقطع ما داموا والذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَفُوا اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَهَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُونَ إذ جعلكم خلفاء من بعد عاب وبوأكم, وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قفورا وتنحفون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تحتوا في الأرض مفسدين قال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 سبب الذي آمنت به كافرون فعقرنا قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أقنب ما تعدنا يا صالح أقنب تعدنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونفحت لكم أنا لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون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 إلا أنقذوا إلا أنقذوا أخرجواهم من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأنجينا وأهلنا إن لم رأته كانت من الغابرين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 فأوفوا الكيل والميذان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتقدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا او لا في ملتنا قال اولا كن كارهين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 ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 فكيف آث على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأس الضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباء الضراء والسراء قد مست آباء الضراء والسراء فأخذناهم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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون او لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد اهلها الا لو نشاء واصبناه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 114. لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 115. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها, فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصار فإذا هي ثعبان مبين وندع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لتاحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فما با تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلقوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة مساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم 117. قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 118. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا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 وقال الملأ من قوم فرعون أتلوا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ولا استحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأفضل لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أُذِنَ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جسنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال قد أخذنا آلات دعون بالسنين بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الثوفان والجراد والقمل والضفادع, والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجد قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن تشفت عنا الرجد لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولمَّا كشفنا عنهم الرجْدَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَّهُمْ يَنْكُذُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهمُ في الْيَمِّ بَأْنَهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا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 وَذَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَأَوْذْنَا بِبَنِي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُؤْمِنُونَ 114. اجعل لنا إلها كما لهم آله 115. قال إنكم قوم تجهلون 116. إنها هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 117. قال أغير الله أبغيكم إلههم وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل ترعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي أخلفني في قومي وأصلح ولاة سبع سبيل المفسدين. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ قَالَ رَبِّ أرِنِيهِ أَوْ أُضْرِئِيكَ قَالَ لَن تراني ولكن انظر إلى الجبل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال ذحانك تبت إليك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن استوفيتك على الناس برسالات وبكلام فخذناه آتيك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأموا قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين سأصلف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قول موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوان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 ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال قال بكس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم ما إن القوم استضعفوني إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت فيها الأعداء فلا تشمث فيها الأعداء أو لا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العدل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الأنواء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 اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ 119. ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 110. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 111. قال عذابي أصيب به من أشاء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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى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 إذ يعدون في السبت إذ إل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم 117. متعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتكون 118. فلما نثلوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأقلنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَعَثْتَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشْؤُنُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلاهنهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذن يأخذون عرض هذا الأذن ويقولون سيُغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُخَذَّ عَلَيْهِم مِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 واذكروا ما فيه لعلكم تتكون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا وكنا درية من بعدهم أفتولكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واثلو عليهم نبأ الذين اتيناهم آياتنا فانسلخوا منها فانسلخ منها فاسبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولا نهو أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث، إن تحمل عليه الهث، أو تتركه الهذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص صلق فصل علهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن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 119. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء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 وَالْإِنْمَاءِ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِينَكُمْ إلَّا بَغْتَ الْيَسَاءَ لَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْنَ عَنْهَا قُلْ إِنْمَاءِ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ بر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا برا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وَبَشِيرُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِي خَلَقَ ثُمَّ مِنْ نَفْسِهِ وَاحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا ذُو جَهَالِ يَسْكُنَ إلَيْهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فلما أتقل الدعوة الله ربهما لأن آتينا صالحا لأن آتينا صالحا لنكوننا من الشاكرين فلما أتاهما صالحا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 وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْهُ دونِ اللَّهِ عِدَادٌ أَمْثَالُكُمْ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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَى وَجْهَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَذُلِّ <تسخن> الْعَفْو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا نسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.